اللهم صل على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه وتابعيه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الدرس الفائد تحدثت اليكم عن بلوغ السالك طريق الحق الى درجه النفس الكامله والنفس الكامله ياتي في مقام الصفاء والمشاهده وغص الى سهل بن عبد الله التستري عن التصوف وسهل هذا احد اعلام التصوف فقالت التصوف صفاء ومشاهده صفاء ومجاهده صفاء ماذا والمشاهده ماذا صفاء القلب لتنعكس عليه تجليات الله ومشاهده هذه التجليات العليا في اعلى مدارج السلوك الرباني اما الصفاء فلا يتاتى الا بجهد وعمل باب بيقف ذات الصفا عايز جهد تنقيه القلب يا جماعه القلب زي المرااه اذا كانت وسخانه ما بينعكس عليها اي شيء واحيانا قد تصب المراه وتنضف لكن ما تكون انت موجهها او الصحيح برضه ما تعكس حاجه لا بد اذا من امرين لا بد ان تكون نظيفه ومتجهه صح اذا نظيف ومتجهه غلط ما بتعكس اي منظر ما بتدريج اي شكل اذا لا للسالك التاكد من حاجتين اشين اول قلبه يكون نظيف زي المرآه وشداني ان كنت وجهه صح متجه الى الله لانك اذا اتجهت الى خلق الله فان تجليات الله لن تنعكس على هذا القلب لان ساحه القلب او سطحه مشغول بنقش اخر بتجليات اخرى عجال الدنيا يا جماعه ما مجتهد في نظافه قلبه اذا كان ما متجه الى الله وجه سنيمه واتجاه صحيح فان تجليات الله لن تنعجز على هذا القلب ابدا ليه لان صاحبه صاحب هذا القلب قد شغله بالتوجه الى غير الله صحيح انا عليه وما عارف عليه وحاجات لكن بعيد عن الله عز وجل الدنيا يا جماعه زي السحره وزي البوذيين وزي المسيحيين وزي الرهبان الواحد بده يخرق العاده يخرق شنو لكن نادي له نادي له ده صحيح قلبه انثقل لكن وجهه للفارئ والدوله جنون للفرغه ليكسب من عطاء الله هو لم يتجه الى الله ليجد الله نفسه عشان كده يا جماعه المؤمن الصالح بيجتهد في نظافه قلبه مش عشان ربنا يديه من عطائه ولا لانعكاس المظاهر على هذا القلب فيخرب بها الناس لا وانما لتنعكس تجليات الظاهر ذات مثل المظاهر يا جماعه المظاهر كثير المظاهر جنو والظاهر من وراها ايه واحد ربنا ما اسمه ظاهر ها طيب ظاهر من غير وملايد وملايد دي كلها حق الشجر والمجر والحجر والناس والسماوات والاراضي هذه مظاهر والرجل الصالح المظاهر ما بتحجبه اغنوا عن شنو عن الظاهر عشان كده ربنا قال سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الجنوه حتى يروا الظاهر الحق من وراء هذه المظاهر المنتشره في الافاق والانفس عشان كده يا جماعه من حجبتهم المظاهر عن الظاهر فهو محجوب ملعون مطرود انت شغال تحجبك المظاهر عن الظاهر من ورائها وهو المقصود بيبقى همه قاصر همه ايه حسب يا جماعه العلماء اول ما من زمان قالوا الولي الصحي هو الذي لا يقف عند انقياد المظاهر اليه لان قد يكون من ورائها استدراج عشان كده دار الود الصالح هو الذي لا يغيب عن الله عز وجل ولا يغيب عنه الحق عز وجل ده, ده تمام لكن مثلا واحد اشتغل ور ور اشتغل تمام لا من دونه بس بعد شويه انعكست على مراه قلبه الصافي هذا احوال الناس شاف ده ضام وشاف ده سكوري وشاف ده ما بعرفه مالو ما شاف ده حرام وشاف ده يعني كشف عن احوال الناس ما لا يعرفه الاخرون اللي بيشتغل بيه كل ما دخل على دوله قلت انت مالك قال لي غني والزلم رجله لا حولك ده شيء خطير جدا قلت انت بقى تعرف ايه واشتغل بالكلام ده اسمع جوازه لهي التبارك والله عندي الغنماي الفلانيه والله يا سيدنا عندي البدر الفلاني راح طيب انا اكتب شيء في الحته الفلانيه في المكان الفلاني يا سلام شيخ قاطع la <laughs> nar ان وقف عندي ايام تربطه ان وقف عندي ايام تربطه لان اندمج المقصود المقصود ان تعرف الله ويعرفك فين اعطاك واحتجب عنك فقد جهلتك ان اعطاك ووقفت بالعطاء واحتجبت عنه فقد حجبك ومن حجب عن الله باي عطاء فهو الخاسر خاسر ان الذات الدنيا والاخره جد وحجب نفسه عنك فانت خاسر عشان كده جالت تصوف صفاء ومجاهده لا مشاهدة الاغيار وانما مشاهدة الذات في تجليها السامي عشان كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دايما يقول لسيدنا بيلال ارينا بها للصلاه ارينا بها يا بيلال ارينا بها ريحنا ازن عشان ندخل في حضرة الصلاه وهي حضرة الكشف الرباني عندما يقول رسول الله اكبر فان قلبه ينعكس فيه أنوار الله عز وجل فيكون مستغرقا في رؤيه الجمال الالهي بعد كده لا زول لا بشر لا انس لا جن لا عطاء لا اي شيء ما بيحجبه عن الحضره دي عشان كده بيتحلى ويتمنى أن لو عاش فيها طويله وطبعا يا جماعه كلمه عرفنا معناها الرسول صلى الله عليه وسلم كان بشاهد في جمال مطلق ما في جمال زي والجمال في اي حاجه مودر طبعا يا الجمال هو كمال الخلق الخلق مين ما كامل معنا جميل عدم الكمال نقصان جمال التركيب كمال التركيب جمال كمال الاخلاق جمال كمال اي شيء مظهر من مظاهر الجمال هل ثم اكمل من الله هل في شيء اكمل من الله طيب معنى ذلك انه ليس اجمل من ما دام هو الكمال مطلق معنات جماله مطلق الرسول محمد عليه وسلم لما يقول الله أكبر يدخل في حضره الجمال المطلق هذا فيستغرب يبقى لا اذانه بتسمع لا عينه بشوف ولا قلبه يخطر عليه غير هذا الجميل الذي دخل حضرته فاخذ يخاطبه اياك نعبده واياك نستعين خطاب الخطب الخطب شنو ايوه ميه ما اياه, إياه نعبده عشان يبقى غايب لا اياك قدي معنى هذا واقف قدامك اياك نعبده لا نستعين هذا الخطاب المباشر لله عز وجل هو حضره الاحرامي مع الله عز وجل في بيته الكريم لو انا يدخل في الصلاه دخل حضرة الله عشان كده الإسلام اشترط عليك لما تيجي داخل الصلاه تدخل طاهر لان الله ما بيقبل نجس شك الله في حضرته ما بيقبل شنو نجس اي صلاه غير طهاره ضرب الدليل لان في استهزاء بحضرات الله عز وجل ومش كده وبس بابا قال لك بعد الطهاره خذ زينتك خذي خذوا زينتكم عندي عند كل مسجد يا جماعه الدين زينتان الزينه شنو؟ زينه حسيه ودي الله مو شغال بها كثير الزينه الحسيه العمه والجلابيه والاشياء الحاجه دي ده مظهر ربنا بحبه لكن مش ده المقصود لا ربنا لما قال خذوا زينتكم عند كل مسجد الزينه زينتان واللباس لباسان لباس الظاهر اللي عند الترزيه ولباس باطن ودل بيديكم لرب العالمين عشان تقابلوه بيصرف لكم صيف وهو لباس التقوى لباس شنو ايوه ده هو اللي لما تيجي داخل المسجد ربنا بيجوك هل عندك ولا شرطته عندك ولا بدلته عندك ولا نسيته في البيت دي ايوه الله لا ينظر إلى صوركم ولا الى ولا ولكن ينظر الى ايه ايوه إلى ولباس التقوى ده محل القلب فاول ما تيجي داخل عشان كده قالوا لك من البيت تتوضى من البيت تتطهر الطهاره الحسيه رمز للطهاره المعنويه لانك متجه لمقابله الملك الكريم ومو مجاوبلت ساكت مغاوبلت عن دعوه مغاوبلت عن شنو ايوه انت ماك باش متطفل انت ربنا قال لك تعال وازرع كمان هيا وحي حي معناها هيا حي معناها شنو هيا في سرعه يعني طيب ماذا عمل كريم الملك دعاك يدعاك لبيته توقع اكرمه توقع شنو ايوه ما بجون بالعزل من قبل ابن ابراهيم زول داعي زول ما عنده يعني ما عنده زوج تدعوا زول زولة تغيب ما اذا كله كله معناها عدم زوج طيب ربنا دعاه قال لك تعال للمسجد وتعال من فضلك لابس كويس على بالزين وزينتك حتى تجري فالناس بياخذوا زينتك الزينه الظاهره والزينه الباطنه الاثنين بيزينوا بها فيتوضع الانسان الوضوء يا جماعه في لغه العرب معناها الجمال الوضوء معناه شنو الجمال. ايوه هذا رجل وضئ وهذه فتاه وضيئه يعني جميله الوضوء هو الجمال وتوضا الانسان اي اراد ان يكون جميلا اراد ان يكون الطيب متجمل لمن متجمل لله عز وجل طيب ماذا متجمل لله يبقى جمالك المقصود جمال معنوي جمال باطني والجمال الظاهر دليل عليه الجمال الظاهر جنو دليل على جمال باطني طيب انت من البيت تجملت توضاتك تودعت معناها عملت السلاح قال انت بعد كده متجه به الى الله فلا يتقحم عليك جن ولا يتقحم عليك انس ماشي خطوه خطوه ذاكرا لله وكن لما بيتك بعزم محل الدعوه كن لما اجرد بنفسك دي يعني اذا كانت ساكن في مربع 19 متر واستجبت لي هنا المسافه دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يسجل لك هذه الخطوات الا ان تجي في الخشم بتعبابه هذا باب بيت الله الباب ده باب بيت الله ربنا من كرمه عادة الناس الكرامه الزلمه الكريم يدعو الناس بيقوم بيستقبلوا عند الباب او اذا هو, شغ... إذا هو مشغول بحاجه بيقوم يرسل اولاده واقرباؤه امشوا استقبلوا الضيوف استقبلون وبيقعدون قاعدون محلاته انت لما تيجي تقيف في النار ده كل باب من هاد ده ابواب بيت الله اربع ابواب سبعه ابواب 10 ابواب في كل باب مجموعه ملائكه لقطه ومخصوص عشان يسجل الان ده فلان ابن فلان ابن فلان جه طيب امشي في نوع بيكون مغفل شويه بيجي اول لون بدي تقبض الماجي قدام امشي ورا الملك بيستغرب ورد زي دقيق دام احنا عندنا فيلم دعوات لو بعيدوا ده بيبعدوا شنو اي بيبعدوا في ده وفي ده في منصه رئيسيه اللي هي الصف الاول ده بالمنصه الرئيسيه عشان كده الرسول عليه الصلاه في صلاته قال لياليني منكم يعني البذوف وراي الطوال ذو الاحلام والنهى والعلم ما اي ذول الذول لما تجبدوا تاخدته قدام طوالي الفج ويشتغل ما راجعين شط يكونوا في المنصه الاولى لكن غريب جدا الرسول الله, صلى الله عليه وسلم قال ما يزاد الرجل يتاخر وهو المقدم حتى يؤخره الله يا جماعه غريب جدا انه يجي اول واحد وتلقى في اخر الصف نمره هوه نمره واحد, واحد تبعنا المفروض يكون قاعد بيانات، اصطف دايما ضد بيانات، ما بيانات، اي نمره واحد يجلس هناك بعد من البلدين من ثلاثه من اربعه من مركز من مركز، اصطف بعض طوال، الدخول بنظام طبعا بعد ما الناس كلهم بيصنفوا يعني مغاماتهم عند الله بعدين بتكون حسب تقوى كل واحد اتقي جديد دباك على قد ما منه تغوى شويه بعد على قد يعني دي المغامات بتاعكم زي الوجره وما بعرف اعضاء مجلس الثوره وما بعرف الجروح حاجه ما بنجوا في الناس الاخيره هنا نحن ما عندنا اعضاء مجلس الثوره ولا وجره عندنا الاتقاف الاتقاف الاتقاف الاتقاف الاتقاف الى النجي لاخره فالملائكه بيصنفوا الناس في بيت الله بطريقه دي الافقياء ولا على غله منهم تقوى شويه بعده لكن جايز يكون واحد تقي ما قاعد ما في الصف في التصنيف بتاع الملائكه بيكتوب في محله لا ربنا بياخذه يقول له انت ماده محله اللي جاي ان دي في نفسك وهكذا يا جماعه الواحد بيجي الى المسجد بدعوه من الله ليكرم يبقى لازم يجي طاهر لازم نظيف لازم يكون قلبه مصقول ما فيه اي وسخ دني برضه برضه ده يخوض في النار البني متاخر ويتخطى اعناق الناس ويصف عن الاستماع الى خطبه الامام فكانما يتحوض في النار خوضا ما صغير يا اخي الانسان كل بدرجته فرب بيستقبلك بملائكه الكرام ينبغي أن تحترم اول ما تدخل تقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك وتحيي الله قبل أن تحيي اي واحد يعني تحيه المسجد بعدك وما تتحرك اذا في ناس قدامك ما تمشي قدام أن ان تقوم للصلاه بعدك ممكن تتحرك وتملى الاماكن امامك طيب قلنا التصوف صفاء ومشاهد الصفاء ده بياتي بالذكر الصوايا دي مشنوه انهه يا جماعه جلاء القلب تجلية القلب مما ران عليه كذاب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبوا الران ده او الران انت بتغسله وبتنضفه بالذكر الذكر والصوب الذكر وشنو والصوم الحاجتين دول بينضج للقلب نظافه تمام والملغى بينضف لازم يكون متوجه نحو الذات الالهيه يعني لا وجهه له الا الله لا وجه تلوجنه الا الله عز وجل نحن قلنا اذا توجهت الى الله وطلبت الله اعطاك ما سوا اذا طلبت الله اعطاك شنو وبعدينك تناله هو بعد ما تتجه الى الله وبرت لكم مثل يا جماعه اللي بعد واحد يمشي لا زول مزول ويقولوا انا دايره غبي اولاد انا دايره غبي شنو اولاد يقولوا طيب تفضل اول شيء اكرموه اكرموه يجيبوا له البيبسي ويجيبوا له القهوه ويجيبوا كده ويجيبوا له واخر شيء جاب الفوله في غرض العين اني امشي هاي شنو باي عايز باي كشو عايز شنو كجو ده اللي بيقوله يعني عايز حاجه يا فلان ما عايز فلان ده عايز حاجه يا فلان ده امام واحد من الكون بيادني محلني قال له خلاص امشي قابل للمحافظ ولا امشي قابل النائب ولا كتب له ورقه بيقشط يعني وجد ما طلبه ولكن حرم من مقابله الذول الكبير المسؤول الناس بتتعبد لله مبره وهم ادينا الكشوب ودينا كده لا اللهم ارنا وجهك الكريم وانت بتعبد لله عز وجل عشان لما نتصل الى الله العطاء بيجي تبعا العطاء بيجي شنو بيجي تبعا لمقامك الذي وصلت اليه فيا جماعه ما في زول يكتفي فقط بما عند الله ويترك الله اسال الله الله ثم بعدك يؤنلك الله ما تريد بعد ذلك فالالصالحين يا جماعه الواحد الله والله ياتي عطاء الله اكراما ياتي عطاء الله جنو وهذا ما يسمى بالكرامه انت إذا كان صفيت وشاهدت طبعا يا جماعه الشهود يأتي عن كشف بعد ما يكشف عن الحجاب اجابه العيد بتشاي بيشاعته جلل الله دينا هو الحاجه يعني المظاهر الالهيه النوريه طبعا الله له مظهران مظاهر نوريه ومظاهر ارضيه المظاهر الأرضية دي الشجر والحجر والمدر والإنسان والحاجات في الدنيا دي دي مظاهر المظاهر الأرضية ربنا سبحانه وتعالى أباحها لمن احب وكله الخواجه وغير الخواجه والمسلم والكافر المظاهر دي في التعامل معا سوا يعني القانون اللي يحكمه قانون واحد يكتشفوا الخواجه يكتشفوا المسلم يكتشفوا اي دول ما في مال لكن المظاهر العليا النوريه دي لا يعطيها الحق الا للمؤمنين وللمؤمنين الذاكرين الذين تنى قلوبهم وظهر قلوبهم فتجلى عليها نور الله طبعا يا هذه المظاهر العليا لا توى الا بالنور لا ترى الا بشنو نور الله عز وجل ونور الله ده لما ينعكس على القلب يجعله قلبا صافيا طاهرا نقيا واسعا منشرحا لا يغضب لا يدان لا كده ولا شيء لانه صدره بيبقى متسع بهذا النور وعشان كده ربنا قال له الم نشرح لك صدرك الم ايه شرح معناه الاتساع شرح الله صدر الرسول معناه وسعه لتلقي هذا النور الالهي الكبير اها الولي الصالح السالك صاحب النفس الكامله انظر بيشرح صدره وينور ويعكس عليه انوار الجمال الالهي لم يرقص على هذا القدر انوار الجمال الالهي صاحبه بيض من المكرمين بيضه صاحب كرامه بيضه صاحب شنو والكرامه كرامته كرامه على بساطه الحق وكرامه على بساطه الخلق في معظم الناس وقفوا عند الكرامه على بساطه الخلق و لم يهتموا كثيرا بالكرامه على الاطلاق عايزه على عبوسات الخلق خرج العاد برق العاده كرامه على بساط الخلق بار يركع ما بعرف سوى كدي وعمل كدي وجنب اشي حاجه وعمل ايه وجلو وجاب الكدي واد هذه كرامة على مستوى على بساطة الخلق على بساط الخلق والنوع من الكرامات خطير لانه في استدراج في مكه هل بيجي عنده وبيعتمد عليه وبشيم نفسه على الناس بيه وغيامه ربطت <تصفيق> اليوم حير اغونه على بساطه الخلق ليست كل شيء في كرامه اعلى منها كثير وهي الكرامه على بساطه الحق وهي شنو الاستقامة على منهج الله الاستقامه على منهج الله الاستقامه على منهج الله دي خير من 1000 كرامه ليه لانه ما في استدراج ما في ريش انت لما تمسك قوي في منهج الله وتحفظ بحيث لا تخطي انت مكرم كرامة ليست مثلها كرامه لا يا جماعه لانه الكرامه على بساطه الخلق مشتركه انت تخرج العادة والساهر يخرج العاده توني مشتركه فيها استدراج لكن هذا الساحر مستقيم هل البوزي مستقيم هل الهندوسي مستقيم ابدا يبقى الاستقامه هي معيار الولايه بالله هي معيار الولايه عند الله يحس وجهه عشان ما تنغش لا تنغش الاقتصوف ده فيه كرامه على بساطه الخلق وفيه كرامه على بساطه الحق الكرامه على بساطه الحق هي الاستقامه الا يفقدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهى ذلك فانت ولقاطئ بكره من الله عز وجل عشان كده كبار الصالحين الوعد يمكن اصطباظ هذه كرامه كده عديلة. لكن لا تحفظ له خطيه لا تحفظ له جنو خطيه حافظ نفسه محفوظ بحفظ الله اياه ليكون بذلك من أهل كرامة الحق اهل الكرامه على بساطه الحق يا جماعه اليكرم الله على بساطه الحق فيحفظه ب عنده عطاء وهو التقريب اللون لما يبقى مستقيم على بساط الحق ربنا سبحانه وتعالى بيقربه نقوله قرب يجعله من المقربين يجعله شنو بتاع الكرامه على بساط الخلق ده برضه من الابراء لكيم بتاع الكرامه على بساطه الحق بمن المقربين يقولوا برد قال يا جماعه قرب لها تبعات ولها اثار اول شيء قرب معناها نقول لازم بادب ما تمطالب بقبل كده اول ما نقول ادرب في ادب مفروض يلتزموا ليه لانه التقريب ده ده بدايه ل الذول ما بقرب ذول منه الا اذا انس به الا اذا جنو انس به يعني اطمئن الي انت غير المب تعرفه الذول البعيد منك ما تجرب الذول اذا ما انس له ما تجربه فانت لا تقرب الا اذا اردت ان تستانس تبغى تقعده عشان عايز استانس معه اول ما صالح على بساطه الحق يكون محفوظ يقول له جرب جرب بادب وبحذر ما ينبسط ان انبسط بترضى ان انبسط بترضى يقول له جرب يجرب, يجرب وهو منقبض خشيه تعليطه الى ان يجرب في مقامه اخذت له يد بالادب ويسكت سكوت شديد بعد شويه يدعو ربنا بعد ما قربوا يئنسوا بانواع من الانش بعد شويه يرتفع بالونس ده الى درجه المناجا يعني كلام بجد كلام شنو؟ بجد بينه وبين الله عز وجل وطبعا يا جماعه لا تكون الا بين الاحبه لا تكون الا بين شنو؟ الاحبه يكون كلام اثنين فالمناجبه اقرب مقام يناله العبد المكرم من ربه ده كده يا جماعه عندها تبيعات وهي الامانه ويجنوا المناجا المقرب لازم يكون امين عشان كده يا جماعه اذا رايتوا رجل صالح ساكن طوالي خشن وقت سيدنا فيكم علم من أصحاب هذا البطاقه وانت تكلم فبحكمه يرسل كلمه حكمه مُعَوَّد عَلَى الْكَلَام دَه في فِي الْحِتَّة الْكَامْ فِي هَذِي فِي الْبُشَاطَة الْكَامْ فِي هُذَا مَا بِنَظَر شَاكِسْ صَايْعِي وَمَبْعَيْن بَعِيدِي لَعَيْن بَعِيد بَصِير فَيَمْتَلِئ حِكْمَة وَنِسَانُهُ مُطْفِي أَوَّل مَا طَلَعَ لِلنَّاس بَرَّا الصُّورَة الْجُوَّة دِي عَكَسَت بَرَّا شَاكِسْ صَايْعِي مُنْدَغِي إِذَا تَكَلَّم تَكَلَّمَ بِفَصْل الْخِطَاب شَيْء لَجِدًّا وَإِنَّ سَكَت برساء الزماري اذا رايتوا الرجل يطيل الصمت فقروني قربوا منه لانه يخرج الحكمه لانه يخرج شنو ايوه يعني البساطه كان فيه البساطه الكيده بساطيك وبساط حكمه اذا في البساط ده خرثر مات الناس دي كثير ماتت لان ربنا بيقول خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمعوا الا ايه ايوه هذا كلام ماشي اهم بس الانسان في حضره القرب دي بيكون ساكت وخاشع وخاضع ومندنت ده هو المحظوظ ده لما يرجع للناس ويعيش بين ظهرانيهم كرمته تنعكس في تجلي الله عليه بالانوار الالهيه انه يشع نور عديل بهنا من المكرمين المعقول فيا جماعه اصل هنا بعد الصفاء هي مشاهدة تجليات الله في اقرب مجلياته وهي النور فلان هذا المقام بيكون صاحب نور كشف عشان كده بيكون ساكت الا عن حق مرشد بكلمات قليلات الحكيمات ويقول بذلك من المقربين وبعد كده ده ما قام ما عندوش حد كلما زدت قربا من الله كلما زادك تقريبا قرب الله ليس له حد ينتهي الي فهو سرمدي عشان يا جماعه ينبغي علينا في مجالد الصفاء ان نحاول تصفيه قلوبنا عن كل ما يشغلنا عن الله لان الله غيور اذا نظر في قلبه فراى غيره يتركه لهذا الغير عشان كده لابد ان يصفو القلب من الاغيار ويتجه الى الله عز وجل ويكون الانسان بذلك الانسان بذلك يقدر الانسان بذلك معدل التقريب الى وهكذا كل ما قرب الانسان من الرب كلما زاده اكراما وكلما زاده اكراما كلما زاده اجلالا وحبا بين الناس ورب الناس <تصفيق> فيبدا يا جماعه الصفاء والمشاهده لما داني من اعمده القشره الصفاء ما بيجي بيشهي مضافه وتجلي وضور بعد الشوط شديد ذكر وغياب وشياء وكذا وصمت وبعد ذلك المشاهده دائره دبات تقمينا القلب لان الواحد غادي يشاهد اشياء اذا دبه ما هو متسع ونوره ما هو كافي تشيبه باضطرابات فلا بد من التهيؤ ولابد من الاستعداد لمشاهدة الله المشاهدة ما طوال الدب كده عبر المجموعات على بينقلك من كشف خيالي الى كشف حقيقي الى مجال جمال الى مجال جلال ما طوالك باب الحجوله كده بتروح لا كده لوانع اول شيء الا ان تضمن الكشف الخيالي لا يضل احنا سبا مين نسمي يضل خيال تشوف خيالات الحقائق خيال الحقائق دا كثير جدا في ناس مغفلين اذا راوا الخياله قالواو حقيقه اذا راوا الخيال وتطلع فجأه تطلع إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> اين نقول يا أخي انت لم تر الحقيقه انما رايت خيال هذا تشفي خيالي عشان كده لا تصرح بيه حتى يتحقق لك الحقيقة فيا جماعه في تشفي خيالي انزلوا أن والنصبوا درعي نمسكوا يعين لا انتظر تمام حلو هل هذا خيال ام حق بعد شويه لما الكشف الخيالي تعكاد عليه وقلبك يتسع بنور ونور كله لما قلبك يتسع من الكشف الخيالي هاها ها بعد شويه يظهر لك الكشف الحقيقي يا جماعه ده شنو زي الوهم دبريد بالنسبه للرسول صلى كان اول شيء ظهر لك في صور صوره جناي وصوره زيد وصوره صقر وصوره شنو وصوره جاء وضوء ما, ما را جبريل نعم في صوره الحديديه اللي مرتين بس يعني ما كذب بوضوء النوم عند جبريل حقيقه الا مرته ابابه تكون صور جبريل تكون صور خياليه صور تمثيليه يعني تمثل جبريل وليست هو فيبقى العبد الصالح لما يعرج ويقف في الطريق ماشي بيقوم يتعرض للكشوفات دي تشفي خياله ودي يا جماعه اكبر مثال ليها الرؤيه الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يقول لك شفت وجه رجل واحد يقول لك شفت وجه الله يقول لك شفت وجه عمي واحد ثاني في صور هذا فيال رسول الله وهو حق هو شنو هاي <تصفيق> الشيطان لا يتمسك لكن حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم لا نمشه كل الناس إلا إذا اذا ذكروا حضره للمه اذا ذكروا حضره النبي حتى يكشف لهم عن حقيقه الرسالات هذه حقيقه نوريه محضه حقيقه نوريه شنو محض لكن والله انا رايت الرسول مجلب شايجي بس انا رايته مجلب في امان الليل لكن هذا خيال الرسول لكي يثيق انت على الحق وهو حق عشان كده قال مراني فغدراني حقا ما دام فغدراني حقيقه ما دام فغدراني ايه لدى الحق طبعا الفرق بين الحق وبين الحقيقه كبير فجمراني فغدراني حقا يبدا الرسول بيتمثل في صور مثاليه كثيرة جدا و قوم بقى اما رؤيه حقيقة الرصاد فدي بقت قالها لي كلام ثاني قالها له شنو <تصفيق> <تصفيق> وهي لا تحكى الحقيقه وانما تزاق يعني زول اذا عايز جرب الرصاد حقيقه ما بوصف له ولا والله تراه بالطريقه الاولانيه لا اشتغل طلع للرصاد تمام يرى حقيقه الرساله تمام واذا لا توصف اذا راها تدوس تسحق الانسان سحقا و تضحكه محقرا لكنها نور نور ما تبدا الشفره الخالده ده جونس الله به عباده السير. في السر المجي بيونسهم بيه بيونسهم بيه الى ان يصلوا بكشف الخفاء قالت قدي ورايت قدي مرى شفو لك عن الخوض العيد مرى شفو لك عن الاندان المخلدون مرى شفو لك عن انوار الصالحين الواحد مرى شفو لك عن قدي ده كله عشان ذات في الطريق ورفع لهمتك تقولك عن الرسول صلى الله عليه كشف خيالي تشوفه يولدك في شخص كده الى ان تصل الى الكشف الحقيقي الكشف الحقيقي لا تبديله لا تبديله في كشف حقيقتي ما في كلام المعلومات اللي عنه معلومات حقيقيه وده طبعا بيكون بعد تمام الصفاء وبعد تمام المشاهد ياتي الكشف الحقيقي هذا يستحب بامانه اذا خان صاحب الكشف الحقيقي الأمانة التي اوطيها من خلال هذا الكشف سلب كشفه واعيد الى الباب مره ده يريد يفتح فيه ويدوقه بس قبل ما يفتحوا له تاني انجد الطريق ده لابد فيه زي ما بنقول دايما والمرشد عشان يوريك الحاجات دي ويريك الدوقان كيف ويفتحوا لك كيف وبعد ما يفتحوا تعمل شنو دي مهمه جدا جدا عشان ما تقوم تكبس الباب ولا تكذره ولا تقوم تعمل له حاجه يقولوا يسجنوك ولا يقولوا دوقي في ده يا جماعه هذا الكشف هذه المشاهدة هي مقصد من مقاصد الطريق وهذا امر في الطريق موجود انا اوصي نفسي واياكم بان لا نقف عند عطاء الله فيعجبنا عن الله لاننا اذا حجبنا العطاء عن المعطي حرمنا ووقفنا عند العطاء و آه... نسينا الموت وفي هذا خشاره كبيرة جدا جدا ينبغي على العاقل من المسلمين الا يقف عندها لان من كسب الحق فقد كسب الجميع ومن خسر الحق خسر كلش طيب يا دهبنا هنا طبالامنك باقي باقي تقدروا اوضوا قريب هل